ف إ ن الرجل الثاني في ا ل إ س ل ا م على ا ل إ ط ل ا ق بعد أ ب ي بكر هو أ ب و حفص عمر بن الخطاب ا بن نفيل ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن رياح ا بن عبد الله ا بن قرط ا بن رزاح ا بن عدي ا بن كعب ا بن لؤي ا بن غالب ا بن فهر العدوي القرشي يلتقي عليه في لؤي المغيرة المخزومية وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حنتم تهشام أخت مع وأمه كعب ابن لؤي. وأمه حنتم بنت هشام ابن ابن مخزومية ابو جهل ف أ ب و جهل هو خال ع م ر بن الخطاب رضي الله عنه ل أ ن أ ب ا جهل ك ن ا ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ب ي جهل وهو فرعون هذه ا ل أ م ة اسمه عمرو بن هشام بن ا ل م غ ي ر ة المخزومي وهذه ح ن ت م ة بنت هشام بن ا ل م غ ي ر ة ا ل م خ ز و م ي ة ثم زوجاته رضي الله تعالى عنه تزوج أ و ل ما تزوج بزينب بنت مذعون وهي ع د و ي ة وهي أ خ ت عثمان بن مضعون الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ خ ي عثمان بن مضعون كان يسميه ب أ خ ي ه و هو دفن في, المدينة في البقيع م د ي في ن ة ا ل و أ ن ز ل ه النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى قبره زينب هذه ولدت لعمر ح ف ص ة و عبد الرحمن و عبد الله بن عمر ثم تزوج مليكه بنت جرول وهذه ولدت له عبيد الله وزيد وقيل أ ن ه فارقها ثم تزوج ب أ م الحكيم بنت الحارث بن هشام و أ ن ج ب ت له ف ا ط م ة وتزوج ج م ي ل ة بنت ثابت بن أ ب ي ا ل أ ق ل ح ا ل أ و س ي ة من ا ل أ ن ص ا ر وهي أ خ ت عاصم بن ثابت الصحابي المشهور الذي قتل في علماء ا الرجيع في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة من الهجره ا ل ن ب و ي ة وتزوج بعاتك بنت زيد بن نفيل وزيد بن نفيل عمه وكان النبي عليه الصلاه والسلام يسميه بمسلم ا ل ج ا ه ل ي ة الذي كان في ا ل ج ا ه ل ي ة قد مات على التوحيد ولم يعبد صنما وكان يقول أ س ل م ت وجهي للذي أ س ل م ت له المزن تحمل عذبا ذ ل ا ل ة أ س ل م ت وجهي لمن أ س ل م ت له ا ل أ ر ض تحمل صخرا ثقالا فلما دحاها على ا ل أ ر ض أ ر س ى عليها ا ل ج ب ا ل فكان النبي عليه الصلاه و س ل م يسميه مسلم ا ل ج ا ه ل ي ة زيد بن نفيل ولده سعيد هو سعيد بن زيد بن نفيل عاشر المبشرين بالجنه ة من العشرة البشرين بالجنة و و لو قالوا يعدوا يقولون بيعدون بيكون واحد هو غير معروف سوف وأخته الذي الناس المبشرين بالجنة ناقص دائما عاتكة الذي كان على كلهم يغيب كثير في غير سيرته في بن بن عن عن نتكلم من منفصلة متزوج بفاطم أسلم سعيد زيد زيد زيد حلقة وهو وهو نفيل تلخطاب أسلم عمر في ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة كان ترتيبه يوم أ ن أ س ل م رقم اربعين وترتيبه في ا ل أ م ة إ ل ى يوم الدين رقم اثنين لمن أ س ل م كانه ن م ن اربعين يعني أ س ل م م ت أ خ ر أ س ل م في ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة وكان له من العمر سبعه وعشرون سنه ختم ا ل و النسيب يعني وزوج أ خ ت ه فاطمه بنت الخطاب وكان خبابي بن ا ل أ ر ث ي ق ر ئ ه م ا ل ق ر آ ن في البيت فجاء عمر بعد أ ن عرف أ ن ه م قد أ س ل م و ا يريدوا معاقبتهما و ا ل ق ص ة م ش ه و ر ة و ق ر أ في ا ل ص ح ي ف ة ص و ر ة ط ا ه ا و أ ث ر ت في نفسه و أ س ل م أ خ ت ه اسمها ع ا ت ك ة ولدت له ولدا يسمى عياط ع ا ت ك ة م ن ت زيد ا بنت نفيل بنت عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد تزوج بها وتزوج أ ي ض ا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب ا م ر أ ة تسمى ق ر ي ب ة بنت ابي أ م ي ة وقيل أ ن ه ا لم تنجب له وطلقها فتزوجها عبد الرحمن بن أ ب ي بكر الصديق وتزوج أ خ ي ر ا ب أ م كلثوم بنت علي ا بن أ ب ي طالب ج م ل ة من تزوج من النساء س ب ع ة طبعا ا ل س ب ع ة ما كانوا كل ه معه م ال بيطلب و ال بتموت و ك ذ ه لكن كل ه ن المهم لما مات كان مزاوج سبعه نسوان ف أ ن ج ب ت له أ م كلثوم بنت علي بن أ ب ي طالب رقيه و زيد من أ ب ن ا ئ ه هذه أ س ر ت ه رضي الله تعالى عنه فضله و فضائله أ ك ث ر من أ ن تحصى أ ن ا تعجبني ك ل م ة عبد الله بن س ع و د رضي الله عنه يقول كان إ س ل ا م ه فتحا وهجرته نصرا و إ م ر ت ه ر ح م ة في أ ي ح ا ج ة مميزه اسلم إسلام يختلف عن الناس هاجر ه ج ر ة ي خ ت ل ف عن الناس و حكم يختلف يعني حتى معاويه بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه يصف ا ل ح ك م ة يقول أ م ا أ ب و بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده أ م ا عمر فقد أ ر ا د ت ه الدنيا ولم يردها أ م ا نحن فتمرغنا فيها بطنا عن ظهر فبالتالي عمر يعني أكثر ما يميزه في الحكم التقشف الخطاب ابن ما الحكم والزود ما لا ليس يعني يميزه يعني جي عمر عن مش أكثر جرى كثير ترجمة لأنه يده البداية بلاد قلة والنهاية على حتى مصر الأمصر صقيعة قال أ ع م ل هنا م د ي ن ة ا ل ك و ف ة و ا ل ب ص ر ة دي عمل عمر بن ل خ ط ا ب أ و ل من مصر ا ل ا م ص ر وجند ا ل أ ج ن ا د زمان كان الناس ينادون من البيت تعال في حريق عمل جسم ع د ي ل جيش وقوات م س ل ح ة وكده جند ا ل أ ج ن ا د و أ و ل من أ ر خ التاريخ و أ و ل من فتح الشام ا ل ج ا ب ي ة وقنسرين و ا ل أ ر د ن و غ ز ة وعسقلان و ا ل ر م ل ة وفلسطين كلها فتحها عمر بن الخطاب في عصره وفتح بيت المقدس في عصره وله ق ص ة ط و ي ل ة جدا في فتح بيت المقدس رضي الله عنه وفتح العراق وكان تحت الفرس حتى وصل إ ل ى ا ل ق ا د س ي ة وما بعدها وفتح مصر و ا ل إ س ك ن د ر ي ة كلها فتحت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو من هو ا ل أ ح ا د ي ث التي وردت في ش أ ن ه ك ث ي ر ة جدا وسوف أ ن ق ل الأ... و أ ك ت ف ي ب ا ل أ ح ا د ي ث التي في البخاري فقط يعني أ ي حديث ت ق و ل هنا هو في البخاري من ا ل أ ح ا د ي ث قال النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت فيما يرى النائم على الناس قمص فمنهم من قميصه إ ل ى ثدييه ومنهم من قميصه أ ق ل من ذلك و ر أ ي ت عمر بن الخطاب يلبس قميصا يجره ب ا ل أ ر ض جرا قيل بما أ و ل ت ه يا رسول الله قال بالدين القميص الدين أ ي زول في ناس دين ناقص وقال ا ب ي ر رايت فيما يرى النائم أ ن ي أ ع ط ي ت من اللبن فشربت منه حتى نديت أ ظ ا ف ر ي القائل صلى الله عليه وسلم ثم أ ع ط ي ت عمر فشرب قيل بما أ و ل ت ه يا رسول الله قال بالعلم وكان عالما ب من ا م ن ا س ب ه عمر بن الخطاب ر ض الله عنه كان عالما وله من ا ل أ ق و ا ل والكلمات ا ل م أ ث و ر ة ما يصلح أ ن تكون للناس م د ر س ة وقال صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت فيما يرى النائم اني أ د خ ل ت ا ل ج ن ة ف ر أ ي ت فيها الرميساء زوج أ ب ي ط ل ح ة وسمعت دفا علي بلال و ر أ ي ت قصرا وعلى, وعلى بابه جاريه ت و ض أ ف س أ ل ت لمن القصر فقيل لرجل من قريش اسمه عمر بن الخطاب قال كدت أ ن أ د خ ل القصر ولكني ذكرت غ ي ر ة عمر فتركته فقال عمر ا و منك أ غ ا ر ي ا رسول الله وجعل يبكي الحديث البخاري فضائله ك ث ي ر ة جدا ومعظم هذه ا ل أ ح ا د ي ث كما قلت أ ن ه ا في البخاري ومنها حديث سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله ت عنه ا ل ى ع قال وبينا نحن جلوس عند رسول الله صلى وعنده س ل م و ا ل ن س و ة فجاء عمر بن الخطاب فانخنس ا ل ن س و ة فجعل رسول الله صلى الله يضحك فقال أ ض ح ك الله سنك يا رسول الله دخلت عليك فضحكت قال ل أ ن هؤلاء ا ل ن س و ة يهبنك ولا يهابونني قال انت ب ع ظ م و ك انا معظمني فقال قاتلهن الله تهبنني ولا تهبن رسول الله قلنا له انت ف ض ن و غ ل ظ قال ايها يا بن الخطاب ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا غيرك حديث مشهور جدا قال له ايها يا بن الخطاب ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا غيرك وبالتالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه قيل له ان الناس يهابونك قال الحمد لله الذي م ل أ قلبي لهم ر ح م ة و م ل أ قلوبهم علي رهبه الحمد لله قال أ ن ا شايل و ن خير كثير في قلبي لكنهم بخافوا ي مني قال دي ا ل ر ح م ة من ربنا ز ا ت ه ا ل ح م د لله قال الذي م ل أ قلبي لهم ر ح م ة و م ل أ قلوبهم علي رهبه بخافوا ي منه خوف الناس بخافوا ي منه اسا كدا قيل أ و ل من ضرب بالدره عمر و أ و ل من جلد السكران في الخمر ثمانين جلده عمر رضي الله تعالى عنه وذلك و أ و ل من جمع الناس على التراويح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل من جمع الناس عليها بعد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلى ثلاثه ايام فقط و بعد ذلك لم يجمع الناس على تراويح و لم يجمعهم أ و بكر فجمعهم على ق ر ا ء ة أ ب ي بن كعب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب فضائله كثيره هو الملهم المحدث في أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم و لكن ما هي خصائصه و مميزاته بلا شك إ ذ ا ذكر العدل ذكر عمر بالرغم من أ ن النبي صلى الله عليه وسلم هو العدل الذي لا يدركه في عدله أ ح د وعمر وغيره إ ن م ا تعلموا منه لكن ل أ ن عمر جاء في زمن صعب في زمن الفتوحات وفي زمن ا ل أ م و ا ل التي ت أ ت ي ه من كل مكان كان يتابع حكامه وولاته وكان شديدا على نفسه والله سبحان الله لما ت ق ر أ سيرته كيف إ ن ه كان بياكل تستغرب جدا حتى دخل عليه حفص ا بن أ ب ي عاصم وجده ي أ ك ل فدعاه عمر رضي الله عنه إ ل ى الطعام فقال له معتذرا ً أ ب ا قال أ ص ا ئ م قال لا ولكن معدتي لا تحتمل مثل هذا الطعام الخشن كان ي أ ك ل الخبز ا ل ج ا ف بالزيت وبطنه تقرقر في أ ي ا م ا ل م ج ا ع ة يقول لها كرقري او لا تقرقري فوالله لن تطعمي من السمن حتى يشبع منه آ خ ر طفل من المسلمين هو الذي قال مقولته المشهوره في العدل لو عثرت بغله بالعراق لسئل عنها عمر يوم ا ل ق ي ا م ة لم لم تسو ي لها الطريق وبالتالي قال له كل قالت معدتي لا تحتمل مثل ا الطعام قال يمكن أ ن امر بالشات فتذبح ثم يزال عنها الشعر وتسلخ ثم توضع على الزيت كما هي وتحشى وتلطخ بالعجين قال والله يا أ م ي ر المؤمنين إ ن ك لخبير بجيد الطعام قال عمر خبير بجيد الطعام أ ك ث ر من آ خ ل ي اكليه لكنه تركه ليوم تذهل فيه كل م ر د ع ة عما أ ر ض ع ت وحتى أ ن ه وجد جابر بن عبد الله في سوق ا ل م د ي ن ة يحمل لحما قال ما هذا يا جابر قال هذا ما اشتهيت فاشتريت و ك ل م ة ع ج ي ب ة أ ي ض ا وجدتها في كتب ا ل س ي ر ة في ر و ا ي ة أ خ ر ى قال له جابر هذا ما قرمته قال لك تحت في الهامش قرمان معناها يريد الشيء ويشتهيه ب ق و ة قال هذا ما قرنته قال او كلما اشتهيت ف ا ش ت ر ي أ ل ا تخاف أ ن يقال لك أ ذ ه ب ت م طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها كان م د ر س ة ف ر ي د ة حيث كان يرى أ ن ه ليس للوالي وللحاكم أ ن يستفيد من أ م و ا ل ا ل ر ع ي ة ا ل شيء إ ل ا الكفاف يوم ا ش ت ه د زوجه الحلوى فقال لها من أ ي ن لي ثمن الحلوى من أ ي ن لي ثمن الحلوى ف أ ش ر ي ه ا ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أ و ل ى ف ق و م إ ل ى بيت الماجر وديها ولما كان واله على خراسان عبد الله بن قرط أ ر س ل إ ل ي ه عبد الله بن قرط حلوى من أ ذ ر ب ي ج ا ن س أ ل الذي جاءه بالحلوى أ ك ل الناس ي أ ك ل و ن الحلوى قال لا لفها وقال ارجع بها وقل لعبد الله اتق الله ولا تشبع من الحلوى حتى يشبع منها آ خ ر فقير من المسلمين مدرسه م ت ف ر د ة عجيب كان وبالتالي يعني كما قال م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان أ م ا أ ب و بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده أ م ا عمر فقد أ ر ا د ت ه الدنيا ولم يردها وهذا في البخاري المناسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت فيما يرى النائم ان بيدي ب ك ر ة من دلو على قليب ا ل ب ك ر ة ا ل و ا ح د ة للحبل على قليب في بل ي قال فنزعت بها ثم ناولتها أ ب ا بكر فنزع منها نزعا أ و بذنوب أ و ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أ خ ذ ه ا ابن الخطاب فاستحالت في يده غربا بقت ي ح ا ج ة ك ب ي ر ة بس مما س ك م م الدلودا ما سكى الدلودا الدلو بقت ي ح ا ج ة ك ب ي ر ة خلاص قال فنزع للناس فلم أ ر عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا ب ع ط ا دي الفتوحات فعلا بقي الصديق سنتين بس قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له قال و أ خ ذ ه ا عمر بن الخطاب فاستحالت في يده غريبا فنزع للناس فلم أ ر عب ق ر ي ا يفري فريه قال حتى رووا الناس, رو الناس وضربوا ب ع ط ا ملاهم ويامن ي اقتنعه وهذا, وهذا المقصود به الفتوحات والفي الذي كان ي أ ت ي ه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متميز م د ر س ة والله العظيم سبحان الله و أ ن ا على يقين أ ن ص ح ا ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اصطفاهم الله واختارهم اختيارا وانتقاهم انتقاءه حتى أ ن أ ح د التابعين قال ل ح ذ ي ف ة بن اليمان ا بن حسن قال له يا ح ذ ي ف ة لو أ د ر ك ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على ا ل أ ر ض ب أ ق د ا م ه قال يا هذا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أ د ر ك بعض الناس رسول الله فكفروا به وقاتلوه وبعض ه م كان منافقا وحكى له ح ذ ي ف ة قصته يوم الخندق و إ ن شاء الله ربنا يقدرنا نجد تكلم عنه في يوم من ا ل أ ي ا م عمر بن الخطاب رضي الله عنه طراز من الحكام عجيب مما, مما يؤثر عنه وهذا من عجائب ما روي عنه أ ن واليه بحمص ع ن د والي في حمص هذا الوالي في حمص أ ص ل ح داره صلح بيته وغير الباب جاء باب جديد ركبه ف أ ر س ل إ ل ي ه عمر بن الخطاب أ ن ي أ ت ن ا فجاءه الرجل و ي ج ل ث ل ا ث ة أ ي ا م وعمر في مكتبه بالخارج حتى النهار ثم يقول لينصرف لا أ ر ي د أ ن أ ق ا ب ل ه في اليوم الرابع قال فليقابلني عند الحره الحره محل الابل ابي الصدغه هناك لا د ف محل الابل قال فلما جاءه أ ع ط ا ه عصا قال خذ هذه العصا خير من التي كان يحملها أ ب و ك أ ب و ك ما كان عصايز يشيل بشكل ع ص ا ي د ي ق ا ل لو ما كان يخلو ن من ا ا ل نجام البلاد دين قال ارعى هذه ا ل إ ب ل ر ع ه ا ثلاثه يوم بعد ثلاثه يوم نادوا قال له لم أ ر س ل ك لتبني المباني ولتغير ا ل أ ب و ا ب إ ن م ا أ ر س ل ت ك لتقيم في الناس ا ل ص ل ا ة وتعلمهم الدين وتكفل الفقير منهم ارجع ولا تعدي مثل ما فعلت ث ا ن ي ة جاب الوالي خلاير عن ا ل إ ب ل ب ع د ذ ل كان يشتغل ثاني كان من الجم والله يا اخواننا نحن ب ح ا ج ة إ ل ى منهج عمر رضي الله عنه أ ر ض ا ه الذي كان فيه تقشف وكان شديدا على أ ه ل بيته وقفت في بعض التراجم عند الذهب في سير اعلى من النبلاء أ ن ه وجد بنتا ه ز ي ل ة قال بنت من هذه قالوا هذه بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب قال بنتي قال وما لها ه ز ي ل ة قال الطعام لا يكفيها قال يا عبد الله إ ن م ا أ ع ط ي ك م ما يحل لنا أ ت ر ي د ن ي أ ن اخذ من بيت المال شيئا و أ ك و ن خائنا قال لك شئ عن بيت المال ب ي ت ك تموت تموت ما اي زور ي أ خ ذ ا ل ش ي ء ب يقدر ي أ خ ذ ه فكان شديدا على أ ه ل بيته حتى قيل في أ ن عبد الله بن عمر كانت له إ ب ل يتجر فيها ثم جاء فوجد ا ل إ ب ل في المرعى قال إ ب ل من هذه قالوا إ ب ل عبد الله بن عمر بن خطاب قال خذوها إ ل ى بيت المال بس لان ح ق ت و ل د و ا فجاء عبد الله وهو الصالح يبكي ويقول هذا من حر مالي ليس لك فيه شيء ليس لبيت المال شيء قال إ ن م ا تقال إ ب ل و بن امير المؤمنين يوسع لها ف ت أ ك ل من المرعى على ا س م ه ب ت أ ك ل من اسمي أ ن ا بس ا ل ا ب يقولوا حقت و ل ا د م ي ر المؤمنين أ ف ت ح و ا لي بس ق ل ا ش ي ه كله قال ولكن هذا لا يبيع لك فدخل أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي و ج ع ل يتفاوض مع عمر بن الخطاب وهو ي ت أ ب ى حتى اتفقوا على أ ن يبيعوا ا ل إ ب ل ر أ س المال الاشتربه ي ك ا م ل ة إ ل ى عبد الله بن عمر والربح م ن ا ص ف ة بين عبد الله بن عمر وبين بيت مال المسلمين يحن <تصفيق> يتصور وبالتالي عرف عرف عمر رضي الله عنه بخشيته الشديدة لله سبحانه وتعالى. حتى مما يحكى في ذلك أن عربيا جاءه وقال له يا عمر الخيري جزية الجنة أكسب نياتي سبحانه حتى عنه أن الجنة وأمهن وكلنا من الزمان جنة بالله لتفعلن قال إن لم أفعل يكون كامده ذلك أكسب الله وتعالى مما جاءه وقال بالله قال ماذا عمر عمر أقسمت لم لله له عرف أفعل قال إ ذ ن أ ب ا حفص ل أ ذ ه ب ن قال تذهب يكون ماذا قال عنهن يوم ا ل ق ي ا م ة ت س أ ل ن يوم تكون ا ل أ ع ط ي ا ت هن إ م ا إ ل ى نار و إ م ا ج ن ة فبكى حتى أ خ ض ل لحيته وخلع رداءه قال والله لا أ م ل ك إ ل ا غيره أ ع ط و ه الرداء ليس لشعره ولكن ل ل ج ن ة والنار التي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه طراز فريد من الحكام وفي ذلك قصص م ش ه و ر ة يعني ك ث ي ر ة جدا كانت له خشيه ش د ي د ة قال عديولا بطالب ر أ ي ت في منتصف النهار رجل أ خ و المدينه ن ا ا ة أ ز و ل مشى المدينة المدينة فيها حر حر مبالغ ف ي ه حر شديد قال وقد تلفح ب م ل ف ح ة ع ل ى و ج ه ه قال فذهبت أ ل ت م س ه ف إ ذ ا عمر بن الخطاب قال ل ت ي أمير ا م م م ؤ ن ن ي ابل لك قال إ من ا ل ص د ق ة ندت و أ ن ا في طلبها قال في ب ع ي ر من الصدق قام جاريا جاري قال عبدي من عبيد ا ل ص د ق ة يكفيك وقال هل يوجد اعبد لله من عمر أنا مع عبد قال له فشل ق اتعبت ل له أ الذين جاؤوا من بعدك هذه م ق و ل ة علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه خرج في ا ل م د ي ن ة يجوب بالليل فسمع طفلا يبكي في, في خباء نزلوا على أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة فجاء بالخباء ي ف ا ل خ يقول يا أ م هذا الصبي يا أ م هذا الصبي أ س ك ت ي ه يقول س أ س ك ت ه والولد يبكي س أ س ك ت ه حتى قبحها الله قال أ م السوء قالت ماذا أ ف ع ل لعمر بن الخطاب ماذا أ ف ع ل لعمر بن الخطاب لا يفرض ل أ ب ن ا ئ ن ا إ ل ا إ ذ ا فطموا وكان معه عبد الرحمن بن عوف قال رجعنا و هو يبكي قال والله صلى بنا الفجر ونحن لا نستبين قراءته وكان في خده خطان أ س و د ا ن من ك ث ر ة البكاء ونحن لا نستبين قراءته قال وابوس لعمر كم قتل من أ ب ن ا ء المسلمين و أ ب و س ا لعمر ثم أ ص د ر القرار الذي يقول أ ن كل مولود في ا ل إ س ل ا م يكتب له من بيت مال ل م س ل م ي ن شيء كان لا يعطي إ ل ا الذي فطب جعل لكل واحد منهم وربما ساعد م ر أ ة عجوز في الخلاء أ و في الصحراء فتفرح منه وتقول له لانت أ ح ق ب ا ل خ ل ا ف ة من عمر حصل قبل كده ساعد له عمر عجوز تكيفت منه جدا قالت له ا ل ه كان يبقوك أ ن ت ا ل خ ل ي ف ة أ ن ت أ ف ض ل من عمر ا خ ط ا ب قال ك ت ه ولربما خرج في الخلاء فوجد ا م ر أ ة تلد وفي ا ل م خ ا ب و م ع زوجها لا يعرف ماذا يفعل يجري في, في جوف الليل في منتصف الليل إ ل ى زوجته أ م كلثوم بنت علي يقول لك في أ ج ر وفي ثواف ا ل آ خ ر ة تقول نعم فحمل الدقيق وحمل على ك ت ف ه وذهب و أ ن ز ل الدقيقه بالقرب من ا ل خ ي م ة ف أ خ ذ ت ه ا أ م كلثوم و إ ذ ا بها يعني تمارض ا ل م ر أ ة حتى وضعت والرجل جالس مع عمر على الارض أ ر ض في ل م معه ما ل يتونسه يتونس ع ر لاته دمنه و ش ك ر فيه وقال الله جزاك الله خير و أ ن ج ت ن ا ف إ ذ ا بالطفل يصرخ و أ م كلثوم تقول بشر صاحبك بغلام يا أ م ي ر المؤمنين فوقف الرجل على طوله ما قال دا امير مؤزته لو ما قالت له دا امير المؤمنين لما و نادته من جواك قلت له بشر صاحبك بغلام يا أ م ي ر المؤمنين لما انتبه الرجل فقال له لا عليك تعال غدا نعطيك من بيت مال المسلمين لك ولوليدك و ل م ر أ ت ك شيئا إ خ و ا ن ا أ ي طراز من الحكام كان يقول عبد الله بن عامر بن أ ب ي ر ب ي ع ة حججت مع عمر بن الخطاب فوالله ما ضرب له فسطا يا ماذا أخي خيمة ما له. قال والله لا ينزل إ ل ا تحت ا ل أ ش ج ا ر و ي أ ت ي بردائه يضعه ثم ينام تحته ما ضرب له فسطا قال حتى رجعنا قال يا عبد الله كم ا ل ن ف ق ة قلت خ م س ة عشر دينارا قال لقد أ س ر ف ن ا شوف عمر خطاب حج كيف قال أ ن س بن مالك والله لقد ر أ ي ت على كتف عمر أ ر ب ع رقع فقط على كتفه يا إ خ و ا ن يعني ليس ل أ ن ه فقير لا يملك جرى في يده مال الدنيا كلها وما كان ي أ خ ذ من المال شيء و ر ا ع صاحب كسرى ا ل راى عمرا بين ا ل ر ع ي ة عطلا وهو راعيها ينام تحت ظل الدوح مشتملا ب ب ر د ة كاد طول الدهر يبليها فقال قوله حق أ ص ب ح ت مثلا و أ ص ب ح الجيل بعد الجيل يرويها أ م ن ت لما أ ق م ت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها وكان وهذا أ خ ت م به وكان لعمر بن الخطاب كرامات ومن هذه الكرامات ا ل ك ر ا م ة ا ل م ش ه و ر ة وهي ك ر ا م ة س ا ر ي ة لما قال له يا س ا ر ي ة الجبل و س ا ر ي ة اسمه س ا ر ي ة ا بن زنيم الديلي رضي الله تعالى عنه وقد أ ر س ل ه عمر لفتح منطقتين في بلاد فارس م ن ط ق ة فسى وذا باجرت مناطق اسمها فسى وذا باجرت المناطق دي أ ر س ل ه لفتحها وذهب يفتحها بعد أ ن تم الفتح أ ر س ل ساريه بن زنيم وبنسب ا الحديث صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة على ان الاسناد صحيح وهي تصنف في ج م ل ة الكرامات أ ر س ل س ا ر ي ة نجابا نجاب دا كان واحد معه قال لي امشي ك ل م ه وقلنا ا ح ن ا ص ر ن ا فجاء نجاب بعد شهرين وبشر الناس ب أ ن ه قد فتح لهم ثم قال للناس اسمعتم عمر في المنبر يذكر الجبل قال جاب سيره الجبل قال نعم والله نحن في ح ي ر ة قال والله لقد كنا في بلاد فارس ونحن نقاتل العدو وقد جمع لنا الفرس كل ما عندهم وكان عن يميننا جبل لو انحزنا إ ل ي ه لنجونا ولفتح الله على أ ي د ي ن ا سمعنا صوت عمر يقول يا س ا ر ي ة الجبل يا س ا ر ي ة الجبل قال فانحزنا إ ل ى الجبل ففتح الله علينا لا موبايل ولا ثريه ة رأيك عمر يأخذ اليابانيين والكنديين بيجيبوا الموبايل عمر ما ينظم يوصل كان شنو الخطاب ما, بوصل؟ ما, بوصل؟ ما بوصل؟ في في د في وحي ثاني قال إ ن م ا هي ك ل م ة أ ج ر ا ه ا الله على لسانه أ ج ر ا ه ا الله على لسانه في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة لتصل م ن ط ق ة فس ما بعد العراق وفي بلاد فارس ليسمعها الجيش كله وينحاز وهذه هي كرامات ا ل أ و ل ي ا ء التي نقر بها ونثبتها أ س أ ل الله تعالى أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م ما يحبه و يرضى و يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن إ ل ى أ ن أ ل ت ق ي ك م ت و د ع ك م الله الذي لا تدع و دايعه و السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته